زمين يعيشوا من الملح سبح في جو دخلا ودروبها حولت فرح ودنيا شمال ذل وقهر ولعب الزهر مع على لندال سكه مخيفه ودنيا عنيفه وقلب الحال مش سال انا واحد بايكون سندال اي لعوايد يارض جنايه في العطار a hálásszal على كل külöttel meg a hálárgáll, mi a Dhiqila, báda, na a harb is haddiánnál. Yalla, binnál a Iyemadarál, bárna, talgat, dróbna. Albaknai, törkini, a احنا زي السياق علمت اينا نبيع بعضينا ونتفرقها غدرك لوجو وبحرك موجودة بيغارق شدة وشفنا وعمرها ما خوفنا يكون باق خاف من ربك بس تحرص من الخيل هل نتزقامل تتعامل تكشف وتعايل احنا في زمن العشو الملح سبا حايل احنا حبيتك وجرح انا صنتك لكن خنتيني انتي اكيد مش بتحبيني ليه من الاول عشمتيني انا في سنين بيطلعيني وقب عليك انك ترديني تجي في الاخر وتفريني وتروحي الغير وتسيبيني وتروحي الغير وتسيبيني نزعلان انا مش ندن انا ابدا عليكي انا فرحم والله عشان باك ناسيكي اصلي اتبعتي وضعتي وكنت تبلي شاركي Miután elmentél, Rábíhennyek. Minél ismétlődik, minél többet vesznek. Aztán elmentél, és elmentél, és elmentél, és elmentél, és elmentél, és elmentél, بس انا مش حاسس بالريد قالك عيب مش طدعيده انا مش عاوز منك حاجه هي اتعفلت خلصك كده هي اتعفلت خلصك كده بعد يوم اللي رحت انا على ابوها انا فرحان وبهنوها رجاله تقوم بيخطبوها ويفروها كل الاحباب قال في ساعتها لقيت وديرح وكمان شهرها هيعملوا فوق قلت له بدل وحبك فوق N required-id钱 cállni ab poured-list-id-id-other not-остólit na cикarra köv become sick andRad Matthew 10-10 20-el kiek погoda Today i will of the eszafira az Elgel vagy a díjtanzír, rabok belse jó a lény. Farsz hamad a bdi kereb, ő a farsz ahol farsz. Elgel vagy a bdrájma, benyom a lélek bimteszámra. Ez a miya nem hiszem, hogy duss. A legjobb iszgalik, بحار شارع 8 وحوش الأرض قبلنا أحسن ممنوع انزال اللي ثورك يا خد طار جيت لدائرة نسلم فان العباري مش مشيله معلمنا سايبنا على الله اللي مشرف نفسه بنفسه انت كلامي مش صعب ولا خصم تلبس في الحيطه احنا <تصفيق> نخلص اي حكايه قلنا الشبح عمرو لبنيته جيتوا القليه العلوي <تصفيق> في السوق معلم لي رجل جدع شرف دايريته المعلم ده دا حوده صمده العبار اخواته صحبيته العلوية ده جوه عيوني هي انا شعردي وعنواني المحارب حوده التوني عبتعه شفته الزماني عبتعه شفته الزماني هي العباري متى الف مجامد متمكن ده حمه مالي يحزر منه بلاش تتعاري النا بيحضر يعمل سامي يدرط طبقه يجريه عن العن مصطفى تول معلم. المس على شرعة المحكمة. المقدم من الشيخ البري. فلاذري اسمه ده في السامان. كل الناس بيرجول عارفينه. أحمد حمدي بدير بولينه. وبرهيم يرسل المسايا. حمل العقل الناس حبينه. عش الدب بيرمسى صديقي. الفخم عصام البلق. عمو شيد اسمي العلوية اجدع اخي يا دنيا في حين يختي البحرة جدعان مروان حمد سلطان اني سجي بكل النولاد لكل دايرة وكل مكان حمو بيكا نجم البلاد مودي امين رجولة باسباد موادت يابا المطالب لقد اخلى وجنن الولاد اتكلا مانسي اسلام الماصر ياسر ابو جيكا اقدر اسداد